قل لِلَّذِينَ آمَنُوا للذين لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ليجزي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَ وَأَهْلًا قَدْ أَتَيْنَا دَنِيسْ رَأَيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلِ بَل النَّجُومُ عَلَى الْعَلَائِمِ وَآتَيْنَا بُهَائِنَا مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا மியும முய வைன بَنكَ يَقضِي بَيْنَهُم يَوْمَ النَّقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم مَجْعَلَكَ عَلَى شَرِيعَتِنَا الْأَمْرُ فَتَابِعَ أَوْ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَ لَهُمْ كَذَلِكَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ اَمَّا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ سَبَتْ وَهُمْ لَنْ يُظْلَمُوا